وَلَ نَ شاء لَ أأَرَينكَهُم فَلعرَفْتَهُم بِسمَاهُم وَلَ تَعرفًا إنهُم فيِي لَحْنِقَول وَلَّهُ يَعلملَمُ أَعْمالَكُمْ وَل نَبَلُكُم حتىَ نَعَلَمَ الْمُجاهدينَ مِنْكُم والصابرين ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم هو الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهموا كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركموا أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يوتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم اَيَسْأَلُكُمُ هَا فَيَحْفَكُمُ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ الْغَنَمَ هَٰذِهِ تُمُوهَٰؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ